قال الامام مالك رحمه الله الترغيب في الجهاد قال حدثني يحيى ان مالك ان اسحاق بن عبد الله بن عبي طلحه ان انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت ام هرام تحت عبادة ابن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعتعمته وجلست سفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على اسرة او مثل الملوك على الاسرة يشك اسحاب قالت فقلت له يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم ودع رأسه فنام ثم استيكب يضحك قالت قلت له يا رسول الله ما يدهك؟ قال ناس من عمتي وردوا علي غذاتا في سبيل الله ملوكا على الاسرة او مثل الملوك على الاسرة كما قال في الاولى قالت فقلت يا رسول الله دع الله ان يجعلني منهم فقال انت من الاولين قال فركب فركبت البحر في زمان, في زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتى قباء يأتي إلى أم حرام بنت ملحان كان إذا اتى قباء أولا خطوة خطوة يدل هذا التعبير على مجيئه قباء مرة واحدة ولا من تكرار ذلك كان اذا اتى قباء ياتي فلان يبا تكرر مجيئه الى قباء وهذا معلوم من النصوص الاخرى وانه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل يوم السبت او في يوم السبت. ولم يكن تخصيص المديء بيوم السبت ليوم السبت ولكن نعلم جميعا بأنه صلى الله عليه وسلم أخواله من بني النجار وبنو النجار أين يسكنون في القبى ولا في العالية ولا في أحود يسكنون في القبى فكان يوم الجمعة يتطلع إلى أخواله ويتطلع إلى من يأتي من أهل قباء فلربما تخلف واحد عن المجيء إلى الجمعة فيذهب هو يوم السبت للسؤال عما تخلف فهنا نعطي ايضا مسألتين نزول أهل قباء للجمعة في المدينة وهو أولى من الجمعة في غيرها وإن كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمر الحال إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وكان إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يكتفي صلى الله عليه وسلم لأهل الطواحي بالعيد ويقول وإنا لمجمعون من شاء أن ينزل إلى الجمعة فلينزل ومن شاء اكتفى بالعيد اكتفى وكان عثمان أول من رخص لأهل الآفاق في النزول للعيد اذا كانوا ينزلون إلى الجمعة من ضواحي المدينة ليصل الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا والآن وكثر الناس وزحموا، وخاصة أثناء الموسم فإن الكثيرين يرضون أو يحبون او يقدمون صلاتهم الجمعه في مساجد اخرى تحاشيا للزحام هذا جانب المجيء الى قباء يقول انس رضي الله تعالى عنه لو لم يكن مسجد قباء عندنا لكانت تضرب اليه اثبات الابل المدينة وقباه. وتقعى صلى الله عليه وسلم في فضله من توضأ في بيته او تطهر في بيته. واتى مسجد قباء كان له صلى ركعتين كان له كاجر عوره. ومسجد قباء من المساجد الثلاثة وهو الرابع الذي قسس على التقوى من أول يوم ونزلت الآية فيه وشملت المسجد النبوي الشريف وقط أرضه على وحي من الله لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء قبى المسجد وصل إليه إلى قبا يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة وصل الجمعة في بني النجار لما أراد بناء المسجد قال من يركب الناقه إلى أن تردد عدة أشخاص فركبها شخص وقال ارخي لها زمامها فقامت الناقة واستنت واستدارت فقد خطوا على أثرها للمسجد فهذا تعيين من الله كما عين المسجد النبوي لما وصل صلى الله عليه وسلم من المهاجرة ونزل المدينة وبنى مسجد قباء وجاء نازلا إلى المدينة كانت تتلقاه القبائل من قباء إلى المدين منازل الأوس والخزرج كل قبيلة تخرج في عددها وعدتها وتقول فنم إلينا وانزل عندنا يا رسول الله فنم إلى العدد والعدد والمنع ويقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة أي نافة حتى إذا جاءت وعند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ونزلت وبركت فلم ينزل عنها لأول وهل فقامت وهو عليها ودارت واستدارت وتلفتت ثم رجعت إلى المكان الأول ونزلت فيه ومدت عنقها وحركت جيرانها أي فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال هو المنزل إن شاء الله فما قباء ورابع المساجد الثلاث التي لها الفضل وذكر فيه صلى الله عليه وسلم الأبد والخروج إليه ليس من باب النهي عن شد الرحال لأن المجيء إلى قباء من المدينة لا يحتاج إلى شد الرحل يذهب الإنسان بقدميه دون أن يحمل ماء ولا زاد فالخروج إلى مسجد قباء من السنة وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه وكان يعين يوم السبت لظروف اجتماعيه خاصة لا ليوم السبت فكان إذا جاء إلى قباء أين يذهب إلى هذه المرأة الكريمة فيأتي عندها فيجلس إليها وتطعمه تطعمه من ما قالوا من باب تصرف المرأة في مالها أو من مال زوجها. زوجها كان موجود عبادة الصام كيف يطيب لرسول الله أن يأكل طعام امرأة زوجها ليس موجودا أهدن لها في ذلك قالوا يرضى صلى الله عليه وسلم لما علم من حال عبادته أنه يسر كل السرور أن يأتي رسول الله إلى بيته ويكرم فيه ويطعم إذا علمت من ميل زوجها لرجل يكرمه واكرمته من مال الزوج فلا مانع في ذلك. والنصوص في هذا عديده في جواز تصرف المرأة في مال زوجها. اما اذا كانت تعلم انه لم يأذن فيه ولم تطب نفسه في ذلك. فقد ابن عبد البر في هذا الباب آتارا عديدة عليها الوزر ولزوجها الاجر أما إذا كان بعضاء فجاء الحديث إن الله ليدخل بالنقمة ثلاثة الجنه مالكها وصانعها والخادم يناولها مالكها رب البيت وصانعها الزوج أو الطاق ومناولها الخادم الثلاثة يدخلون الجنة اللقمة وفي رواية ابن عبد البر لا ينقص أجر أحدهما من أجر الآخر شيئا فإذا كانت تعلم رضا الزوج وموافقته فلا مانع أن تكارم من تعلم حاله ذلك ولكن إلا يكن يكون محرما لها فلا يدخل البيت كما جاء عن صلى الله عليه وسلم لا يبيت رجل عند امرأة إلا ومعه أو رجلات لا يخلو أن رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما هو هنا. يأتي رسول الله الى ام حرام وتصنع له طعام ثم تفلي رأسه. التفليت تفتيش الشعر. وتفتيش الشعر مؤانسة. من تكون ام حرام لرسول الله حتى يسمح لها ان تفعل ذلك. قال انها خالته من الرضا. اخت ام سليم وام سليم خالته لانها من بني النجار وبن النجار اخوانه ويتفق علماء الحديث انها محرم له ومن هنا سمح لها ان تكون على صله به كصله المحرم للمحرم. وهكذا آلسه صلى الله عليه وسلم وتفل رأسه التفلي أخذ القمل من الشعر أنه لا يصلت الله على رسوله شيئا من هذا ولقد يمكن كل إنسان ومن من حيث البشرية بشر يمرض ويصح ويجوع ويشبع ويضمأ ويروى ولكن هناك خصوصيات في الصور مأبيته عند ربي يبعمه ويسميه وهناك أمور عديده قال. إما أن يكون من باب المؤانسة ويشهد لأنه من باب المؤانسة أنه نام وهذه كبلة في البشر حينما يكون عندك طفل صغير وتعبث برأسه وبشعره حالا يأتيه النوم وينام وهكذا الأم تنوم ولدها بالعبث في شعره وتفليته لتسهيل مجيء النوم لرسول الله وهكذا الزوجة الصالحة تكون في عون زوجها ومؤادسته أولى من أم حرام وغيرها إذا تكل رسول الله أي تعبث بيدها في شعر رأسه وقد جاء عن ام المؤمنين عائف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في معتكفه. قالت كان يدني إلي رأسه وهو في المسجد فارجله الترجل تسريح بالمش ترجل شعره وهو معتكف إذا لا مانع من هذا كله وليس من باب الترف والترقل الذي ينهى عنه بل هو أمر جبلي لا مانع فيه تقول فنام ثم استيقظت فقلت بأبي يا رسول الله كما في بعض الروايات بأبي بمعنى أفديك بأبي يا رسول الله وبعضهم يقول بأبي وأمي وبعضهم يقول بأمي أنا إذن بأبي يا رسول الله الباء هنا متعلقه يتعلق أدوم بابي أفديك بأبي يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ هذا سؤال وارد اذا موجب الضحك في غير المشاهد فما هو امر يبعث على السؤال ولا لا؟ يبعث على السؤال فسألت وفدت بأبيها فقال قوم من أمتي أو غزات من أمتي أو عرض علي جماعة من أمتي عرض علي في منام يرتبون البحر غزاتا في سبيل الله ملوكا أو كان ملوك الشك من الراو ان كان قال ملوكا او قال ايش? يشبهون الملوك. طبعا هم ليسوا ملوكا حقيقي. لان في العصر الواحد ما في ملوك متعارف. ملك واحد. الملك هيكون في البلد. عيدة ملوك ولا واحد ملك? واحد ملك. لكنهم شبه الملوك اي دو اجتمع الملوك في حالتهم. قال ادعو الله ان اجعلني منه? قال انت منه? ثم نام مرة اخر. ثم قام يظهر فسألت مرة اخر فبالأولى عرفناه وجد ثانية ايضا قال لها كما قال في الاولى عرض علي غزات من امتي في سبيل الله ملوك على اسرة بالارض الملوك يركبون ثبج هذا البحر يقول علماء الحديث في اللغة انها الثبج بمعنى الظهر وابن عبد البر يذكر الحديد بروايات متعزدة يركبون ظفر هذا البحر هذا الله من على فلا أنت من الأولين وصدق الله سبحانه لرسوله إخبارا فقدت في البحر فلما انتهت وجيئت اليه بدابتها لتركب سقطت صدرات عنقها ودكت عنقها فماتت بهذا الحديث مباحث عديدة جدا أولا منه. ثانيا صلى الله عليه وسلم ام حرام وهي محرم له. وموقف هامل. ثالثا كونه يرى في نومه ويخبر بما رأى. وبناء على ما اخبر كأنه يقين عندها تقول ادعو الله ان يجعلني منه. ام حرام لما سمعت هاد. هذه رؤيا صحة لما صحش ولا ايقنت بانها واقعة. ها؟ تقول ها يا جماعه لما اخبرها بهذه عرض عرض علي عرض عليها في في شاشه تلفزيون ولا عرض عليها في منابي في منابه ام حامله لما سمعت رؤيا رسول الله ماذا كان موقفها منها صدقت يقينا ولذا قالت عمليا ادعو الله ان اكون منه. لو كانت شك في هذا ما طلبت هذا الطلب اذا رؤيا الانبياء ايش وحي. ونستقل ذلك قوله سبحانه. قول اني ارى في المنام ارى في المنامي. اني اذبح قال يا ابا تفعل ما? تؤمر. ما في لا. ما في هديبة وتساءل فلم يقول لنا نعتمر اين العمر فنزل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا في لا تدخلن. تأكدات لا تدخلن المسجر عمر ان شاء الله ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بس ما لدي شوية الرؤية صحيح والمجيء صحيح وذلك اوبكر لما جاء لعمر قال نعم بكر رأسوا مش اخبارنا نحن نعتمع قال نعم ونحن سنعتمع فعلاً هل قال لكم هذه السنة هل عين؟ قال لا ما عين قال نحن ادوه قطر يهمنا ايش؟ رؤيا الانبياء وحي وصدقت ذلك ام حرام لما اخبرها بما عرض عليه في منامه ايقنت قلت في ذلك وقالت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منه ثم نام الثاني وقام وتكرقنا انت من اولين هنا يبحث العلماء انه رأى مرتين اذا المرة الاولى للدفعة الاولى في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه وانت منه يعني ستدركين تلك الحال والنومة الثانية لا انت من الاولين اي ان الاخرين او الاخرين من امتي من بعدي ومن بعدك انت بعثوه سيأتي لهم زمن ايضا يركبون البحر مزادا في سبيل الله ملوكا على سره وصدق ذلك ولا لا الان القتال البحري او السلاح البحري السكن فيها ايش كده؟ الجنود فيها على ايش زي الشراعية زمان كل واحد جاء على المربع ولا ينم واقف مثل ما بيقولوا ولا كل جندي له سرير الان في حاملات الطائرات والان في الطرات والان فيه كذا والباخرة كأنها مدينة تعم على ايش تمشي على ظهر البحر؟ وهنا يبحث العلماء جواز ركوب البحر وعدم جوازه ذاتي اثار كما يقول ابن عبد البر لكنه ضعيف لا تركب البحر ففوق الابن تحت البحر نار الى آخر ويقول مالك إيه؟ تعليل ذلك ان مراكب الحجاز صغيرة والنهي عن ركوب المرأة البحر. قالوا ان مراكب الحجاز صغيرة فلا يتأتى للمرأة ان تستثر في قضاء حاجتها او في نومها فيكون في ذلك ضيقا عضيق على عليها اما سكن البصرة دي. اما سكن كذا فهي كبيرة لها راحتها فاذا نظر مالك ولا غير مالك البواخر اليوم التي تنفر العباب والتي تحمل آل يعني الاف ركب آلاف عكاب طاقمها الذي يخدمها حوالي سبعمائة عامل. إذن هذه تسمى إيه أهلها على إيش على اسره فعلا إذن إذا جئنا إلى استهلال مالك هذا الباب الثاني بهذا الموضوع وقارن استهلاله الباب الأول بما ذكر صلى الله عليه وسلم ودد أني اقاتل وأقتل هناك نقول لا تكرار في البابين لأن الباب الأول الترجيب في الجهاد يرقب الأفراد بأن يتقدموا بالجهاد لأن رسول الله تمنى لو يقاتل ويقتل فالباب الأول خاص بالأفراد وبما يعده الإنسان من زاد وذابة وآلة وغير ذلك وهذا الباب باب آخر كأنه يقول ثمرة الجهاد في الأمة أنكم إذا رغبتم فيه وقاتلتم وجاهدتم في سبيل الله ينصركم الله ويوسع عليكم وتتسع رقعه الإسلام وينتشر خارج الجزيرة ويصبح القتال في البحر لا في البر وتكونون في ساعة من العيش وتكونون في ساعة من الحال وتكونون احسن ما انتم عليك كالملوك على الاسره في البحار اذا الباب الاول من جاء به مالك يرقب الافراد في ثواب الجهاد وما اعزى الله للمجاهدين في سبيله من عظيم الاجل والثواب. والباب الثاني ياتي به في اخر باب الجهاد ليبين ان حافظنا على الجهاد واقمنا على الجهاد في سبيل الله فان النتيجة الحتميه لذا وبعير من ان يركبون ثبجة لحام لا يتأتى لهم ذلك حتى يأتون بالسفر والسفر تحتاج الى صناعة وسناعتها تحتاج الى اموات اذا هم في ساعة من الحال اكثر مما كانوا يقتصرون على الابن او على الخير فقط توسعت انكانياتهم في اعداد عدة الجهاد حتى اصبحوا يركبون البحارة ويقاتلون في سبيل الله. اذا الحديث بنفسه افتتاحيته يدل على الا تكرار في هذين البابين. وان قال الزرقان رحمه الله لتغاير الاحاديث. وقال ايضا كان يمكن ان تضم تلك الاحاديث كلها تحت عنوان واحد. ونقول لا. ان العنوانين مختلفين. الأول في استهلال بحث الجهاد يرقب الأفراد بالتقدم إلى الجهاد بأنفسهم وبأموالهم وبخيولهم وبما يعدون من عددهم والباب الأخير بعد أن أنهى بحث الجهاد يقول اعلنوا إنكم إن أقمتم علم الجهاد على الجهاد وداومتم عليه وضحيتم بأنفسكم وأموالكم ماذا تكون النتيجة؟ تقتلون وتضيعون ويكونكم الناس وتنخلقعون في اماكنكم لا تنفسح امامكم المجالات وتفتح لكم المدائن وتخرجون من حدود الجزيرة في البر الى افاق اخرى وراء هذه البحار يوسع الله عليكم ويفتح لكم البلاد وهكذا الحال انتشر الاسلام بفضل ماذا قيوده في بيوتهم أو جهادهم في سبيل الله جهادهم في سبيل ولا تلقوا بايدي وانفقوا في سبيل ولا تلقوا بايديكم الا تعدوا انفقوا وداوموا على القتال ولا تلقوا بأيديكم الى التخاذل بترك القتال في سبيل الله وعلى هذا يظهر والله تعالى اعلم انه لا تكرار في البابين ولو قيل باب فضل الجهاد وباب الترغيب في الجهاد لأدى المعنى كاملة يبقى بالجهاد في الجهاد في اوله وفضل الجهاد في اخره والله سبحانه وتعالى اعلم